سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه وتستخرجون حليه تلبسونها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 ولا تزر وزارة وزرة أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لَا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى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 اخرج نبي فاخرج نبي ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بصد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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نحمل صالحا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم فَمَا جاءكم النذير فذوقوا فمال من نصير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 عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضٌ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك ظهرها من دار ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا